ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما وأنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بنعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما درأ من الحرث والأمعام نصيبا فقالوها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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليربسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفسرون